وما جعل على ادرك يزاءكم ابنائكم ذلك قولكم باسواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا ابا فان اخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفور رحيم أن النبي أولى بمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهات وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَاءَ بَعْضًا فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا إلَّا أَن تَتَعَلَّوْمُ إلَى أُن يَذَئِكُمْ مَعْهُ فَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ وإِلَّا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيَّنَ مِثَاقَهُم مِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بِنِمَرْيَبٍ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِثَاقًا وَلِيًّا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا ماذا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا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 لا ليسرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورا وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سغلوا الفتنة لآتوها, لآتوها وما تلبثوا بها إلا يثيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينبعوا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 قد يعلم الله المعوقين منكم القائلين لإخوانهم هل م إلينا والقائلين لإخوانهم هل إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحَّة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتم يوم تذورون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحات على القير ولئن لم يؤمنوا فأحبت الله أعمالهم وكان ذلك على الله سيرا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 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحناه قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا عهدن الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمان وتسليم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليهم من المؤمنين رجال صدقوا ما الله عليهم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظل وما بدلو تبيلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ما يعذب المنافقين إن شاء.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 وَأَنْذَلَ الَّذِينَ ضَامِرُونَ مِنْ أَهْلِ كِتَابِ مِعْصِيَيْنِهِمْ وَقَدَّتَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقُتُلُونَ وَتَأْسُرُونَ فَرِيقًا وَأُورَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطْعَمُهَا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 وَإِن كُلٌّ نَتُرِيدُنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْدَلِ الْمُحْسِنَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْدَلِ الْمُحْسِنَاتِ كُنْتُنَّ أَدِيرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ الَّذِينَ مَجِّئُوا مِنْكُنَّ بفاحشة مبينة مضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير ومن يقلت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين لؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيضمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولاً معروفاً وقرن في بيوتكم إن ولا تبر رجلا تبر رجل جاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بنيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ, والمتصدقين وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجًا والحافزين فروجهم والحافرات والذائرين الله كثيراً والذائرات والذائرين الله كثيراً والذائرات أعد الله لهم نعفراً وأجر عظيماً وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قبَل الله ورسوله أمر أي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 والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منا وطرا زوجناكها زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعي هبائهم إذا قضوا منهن وطرا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 وكان الله بكل شيء عليما يا ذا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقوا له سلام وأعذ لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا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 يا رعاياي الذين آمنوا إذا لك أحتم المؤمنات مطلقتموا النبى قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعونا وسرحون سراحا جميلة يا زائنه النبي إن أحلال لك أزواجك التي آتيت أجورا وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أثّن وبنات عمك، وبنات عمك، وبنات عماتك، وبنات خالك، وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة، وامرأة مؤمنة إم وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أيها الزنقة خالصة لك من المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم فيه أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهم وتؤوي إليك من تشاء وَمَنِدُوْتَ غَيْتَ مِمَّنْ عَزَمْتَ فَلَا دُنَاهِ عَلَيْكَ ذَالِكَ أَدْنَاهُ أَنْتَ قَرَّ أَعْيُنٌ وَلَا يَحْزَنُ وَيَرْضَى وَيَرْضَى بِمَا ذَاتِهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بين من أزواج ولا أن تبدل بين من أزواج إن ولو أعجبك حسنود إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا رأي الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا النبي إلا ذائِي يؤذن لكم إلى طعام لا تدخلوا بيوتا النبي إلا ذائِي يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا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 ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحو أزواجه من بعد أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدو شيئا أو تخوف فإن الله كان بكل شيء عليم لا جناح عليهم في أبنائهم وَلَا أبنائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم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 النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدهين عليهم من جلابيبهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضون والمردفون في مدينتنا نوريانك بين لنوريانك ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين أينما سقطوا اخذوا وقتلوا متقتل سنه الله في الذين خلقوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يبريك لعن الساعة تكون قريبا إن الله لعلى الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فينا أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلبوا دونهم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إن إما أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا إن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتب الله على المؤمنين ويتب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفور رحيم.